يَقُضِّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء